أ ه ل اهلا بكم ا و ق ت كتير من بيكم ا ا ه ومنقراها على ت جروبات ي ي فيها على الفيسبوك لكن دور الكلام ده لحد ده كده جديد بنتهي فيه وجهة وجهة في في حياتنا بلايك بشير حبينا بسيطة احنا الموضوع علشان كلام نناقش الموضوع الحاكم والأقوال كلام بيننا بكومنت نشكر ننزل أن من من نظر بنقوله بس بنقله أو أو أو موضوعي مش مجرد وبينبعض يبقى قبل ما نتكلم على اول ح ل ق ة او اول موضوع هنتكلم فيه ا ل ن ه ا ر د ة حابين نعرفكوا اكتر على البرنامج بتاعنا كلام جديد. كلام جديد متتالية ان على على رغباتك المواضيع اللي تطرحوها هنقدر إن احنا نقولكم اغنوصف كل حلقة يبقى فيها كلام جديد و ك ل انا م ه ف ي واحد عمل ل ل اللي, اللي دلوقت على السكايبي في المالتوميتر الاعداد الاعلامي القديرة المشرفة على الموضوع اللي لها الفضل بعد ربنا في انتاج السلسلة ي هيبقى معايا فيزو في ريكوردينج ويرانيا في واكيد هيكون في دي السي بعد موجود معنا موجود كمان انتاج ربنا جعفر ما بيحبش الملل كذلك كرول عمل ب ت العمل ع ن ا ما ا بيحبش م من م ل ل الشكل التقليدي في في النقاش نهائيا حابين نخرج شوية و و في ض ا مام ك س ح ل ق ا ت بتاعنا ت تبقى من 10 كطبيعة أ و لما حلقة في أي ب ر ن ا ج ل ز م حاولنا ل ق ة و م ي عشان ناخد ي س و تقدر ان احنا ل ل ق ت ا ندور نحن بين كتير من المواضيع أو ننقي اللي م و الناس بتتكلم فيها أ و في ف ئ ة م ع ي ن ة بتكون مركزه على الموضوع ده لقينا ان فئه كتير جدا من البنات أ و من الستات بتركز على إ ي ه فكر الراجل أ و إ ي ه اللي بيحبه الراجل في الست ي وما هي اكثر الميزات ا ل ل ي م م ك ن ان ل ل ر ج ي ك و ح ب يكون ب ه ا او ت ر الميزات اللي ي ك الراجل ب يشوفها في الست ا ل ل ي يحب يرتبط ب ه م و ض و ع كتير لكن ع م احنا بنحط ا ل ن ق ط الاساسيه كل واحد ينفذ نقطه دي بطريقه او ب ط ب ي ع ة شخصيته يعني كاي قانون انساني القانون ده بيبقى قانون او قوينت احنا بنتفع عليها و كل واحد بنفذها بطريقه عمتن يعني رانيا كاتبنى سكريبت من عشرين ورقه مش عارف عشرين ورقه يجوا في عشر دقايق لكن خلونا نتكلم في النقطه م ع الاساسيه ل ت أو إيه هي أكتر اللي م ي ز ا ا ت ل ب ي ح ب ه ا الراجل تكون م و ج و د في ميزة الست أول م ع ا ن ا النهارده لكن الراجل الست عمله أكتر يكون تكون إن يعني أو عارفة عارفة حاجة بيحبها في الست إن يكون أو تكون عارفة هي عاوزة إزائي في هي إيه. وهدي هي عامل ي ايه ز ن ا د ن ي الجمال او عاوزة ايه من, من م هو العامل الاساسي في اعجاب ج الراجل ي ن عشان ي ا ل ر ل يعجب بيه ن اي ي حد ع ج بيه الرجل لو انا مش م ة يبقى المنتين النظرية عكس خلص. النظرية يا جماعة بتقول الموضوع خلص جماعة عكس كده مش ضروري ان احنا يكون عندنا جمال شكلي لكن يكون عندنا ح ا ج ة م م ي ز ة او سحر مميز في ا ل ش خ ص ي ه لكن الناس متعرفوش ا ان موضوع الجمال ده ح ا ج ة وقتيه شويه يعني لو احنا بنتكلم في شكل او في مظهر فالمظهر ده بيستمر ل ف ت ر ة م ع ي ن ة ف ت ر ة س ن ة سنتين مش طول الوقت هنقدر نكون كويسين مش طول الوقت الزمن مش هيجي علينا دايما الزمن بيلب الشكل أ و بيلب ا ل م ظ ا ه ر كذلك نفس الموضوع برضو ب ا ل ن س ب ة ل ل ش ك ل الخريج لكن ا ل ح ا ج ة الوحيد ة اللما ي الكافي في ا ل ت ع ا م ب ي ن زلشي او الكافي في التعامل ب ي ق ل ش هي ا ل ش خ ص ي ة كلما م هتمب شخصيتي اكتر و كلما حاول أ ن م ي ها أ ك ت ر كلما يكون الموضوع ب ا ل ن س ب ة ل ي إ ي ج ا ب ي أ ك ت ر ب ا ل شرط أ هتمب شخصيتي ك ح د و ا س ق في نفسي ف أ ن ا ع ن م ش خ ص ي ة ك و ي س ة أ و مركز مرموق في المجتمع ت م ي ز ب ا ك الشكل أو اكتر واحدة في س ولكن يجب ان يكون هناك ت ر و اشياء ح د ة ب اخرى لان هناك اشياء ا خ ر ك لان لكن ل ز م ت ك و شخصيك مميزة في وسط ا ل ن ا س اللي ل ح و ك ا ل م ي ز ة ا ل ل ي ب ع ء اخرى لان ت هناك اشياء اخرى لان هناك ل ا ر و ل ا م ما الجد ي ن ف ع ش لطول ا ل و ق ت ا ز ر و م ا ي ن ف ع ش طول ا ك اشياء اخرى ميزان كدا قد ر اوزن بيه امتى ت ك ل م جد و إ م ت ى هزر لكن في الكلام الجد و في الهزار لازم يكون عندي طابع ش خ ص ي ة معين يعني و أ ن ا بهزر أ ح ا ف ظ على شخصيتي أ و أ حافظ على اطار شخصيتي إ ن أ ن انا أ ك د ه و أ ن ا بهزر أ ن ا ك د ه و أ ن ا ب ت ك ل م جد أ ن ا ك د ه التفاهم دي م ي ز ة أ س ا س ي ة جدا لازم تكون م و ج و د ة في الست يعني مينفعش ناخد ا ل أ م و ر من نصها أ و ناخد ا ل أ م و ر من بدايتها و ن ب ت ن ي نحكم عليه لازم نفهم ا ل أ م ر أ و ط ب ي ع ة ا ل أ م و ر ش ك ل ك ا م لن ع ل ش ا ن ق د ر نصدر ح ك م ن ي ج ا ب ي ا و ي او ن ق د ر نحكم ع لك ان تكون اجابيا اوي ل او نظر لك ان تكون اجابيا ي اوي ن د او ان ك و ن اجابيا ي اوي اوي ا م ان تكون اجابيا اوي اوي او ان تكون اجابيا اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي د و ي اوي اوي اوي ح ك م اوي ك ن ت ر و ل منه ف ه ذ ا طبعا بيأثر ع ل ى شخصيتنا ويكون شكلها ويكون م ش إ ي ج ا ا ب ي ي أكتر ل م ز ة اللي بعد كده إ ن يكون عندك ش خ ص ي ة ماتكونش معها فمعنى مواقف فس مواقف مواقف مواقف مختلفة الاختلاف مواقف مختلفة فكر دائما ما بيحبش الست اللي هي معاهم معاهم عليهم عليهم مش معارضة من مستند علشان عندها نظر الراجل الست اللي الست اللي ليها مواقف إيجابية مواقف مش إيجابية وخلاص لا والفكر الكلام الكبير عليه لأنا بقول وجهة ده ده بيحبش بيحب هي هي هي إيه أو أو مالاش يراني ا ك ت ب ا ن ا كده في السكربت لكن خلينا نحاول نبسط الامور أ أكتر م م و ر أن ينفعش ث ل ا أنا كن ج جماعة و فأقول لأ وخلاص هو وخلاص أقول د عندي في ف قضية ليه حبيبي لأ لأ لأ لأ لأ لازم علشان عشان يا أنا طب ك ة ك ذ اكتر و ذ وكذا ا أنا أو بقول أن لأ م س ن يكون عندي د دايما على ع فلازم كذا وكذا وكذا وكذا فلازم دايما يكون عندي شخصية إيجابية ا م شخصية ض معارضة ت تبقى مستندة مستند حاجات ي قبولي مستندة على مواد معتمد عليها أنا أو أو ا ل ح ا ج ة اللي بعد كده ا ل غ ي ر ة و ه م كان بين هنا ا ل غ ي ر ة ا ل م ح م و د ة مش ا ل غ ي ر ة ا ل م ز م و م ة مش عارف انتو اصدقو ايه ب ا ل غ ي ر ة دي يا ج م ع ه اه طيب ه م بيقولولي ا ح ت ة ا ل غ ي ر ة دي、آه. او كان بين كمان ح ت ة ا ل غ ي ر ة دي ان في عاملين مميزين اوي في الغيره عامل ايجابي و عامل سلبي اي واحد في الدنيا بيحب م ب د أ ا ل غ ي ر ة د ه بس من م ب د أ الاهتمام لان انا مثلا احب الشخص اللي انا الرومانسيه ب بتحبيني ن بتكون ت اللي ي و غ ة علي ي بس غ ر ة ا ه ت م او غيورة حب ل ك ا ل دي لو امتدت لحد امتدت اكبر من كده بتقلب العقلانيه و دايما بين ل ا ل ر و م ا ن س ي ة ا ل ع ق ل ا ن ي ة ان مينفعش ا نربط رومانسيتنا ج م ا ع ة بمواقف معينه بمعنى إ ن مش كل ر و م ا ن س ي ة ا ل ف ا ل ن ت ي ن ولا كل ر و م ا ن س ي ة عيد ا ل م ي ل ا د بتاعي دايما الحاجات اللي بتيجي بالصدف أ و الحاجات اللي بتيجي صدفه في حياتنا هي الحاجات اللي بتفضل اطول فتره ممكنه من الحاجات اللي بترتبلها يعني سي ان انا ب ر ر قلت الخطيقتي او قلت المناد ما اللي انا بحبها تعالي والله انا ع ز م ك نهرد على الغدا ب ر ر ر ر ع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر أكتر من في Day في Day؟ عيد Day إزاي؟ اخر ك ر ما عاملين حسابنا الفالنتاين ايه الفالنتاين نكون عيد في دي وهجيب في طب دي ميلاده هقول ازاي كلام معانا ا ل ن ه ا ر د ة ب ت ك ل م و ا على ان كل الكلام اللي احنا ت ك ل م ن ا ه مش لازم تعمليه علشان ى الناس تعجب بيك لان دايما مش هنحاول لو حاولنا نكسب الناس مش هنلاقي الناس دايما هنلاقي مش نكسب بشكل ايجابي أو بشكل كامل وكانت تتحول الى المسلسل او وكانت ب ت ح و ل الى ا ل م س ل م ا ك ا ن ج ح ت ب ي ح ا و ل يرد ا ل ن ا س ا ل ن ا س ت ل ق ي ه م ا ن ت تتحول الى المسلسل و ر ا الحمار ف ت ت ك ل م ع ل ي في ه الى المسلسل وكانت تتحول الى ا ل م س ل ي ه ف ك و ن ن ت نفسك ع ل ى ر أ ي ا ح م د ميكي خ ل ي ك إنت س خ ل ي ك ا ن ت نفسك ع ل ا ل م ا تكون م م ي ز س ل س ب ل مش هتكون معجبه بك دايما الواحد ليه ايجابيات و دايما الواحد ليه سلبيات لكن ا ل إ ي ج ا ب ي ة ا ل أ ك ب ر في الموضوع إ ن انا يكون ليا شخصيتي ا ل م خ ت ل ف ة و ا ل شخصيتي اللي انا واثق و معجب بيه كل لما تحب نفسك أ ك ت ر كل لما معجبينك ه ي ك و ن و ا أ ك ت ر هانا عموما ت ك ل م ن ا في ن ق ط كتير جدا أ ع ت ق د إ ن النقط دي لو ركزنا عليها أ ك ت ر ك إ ي ج ا ب ي ة و كهدوء و ك ر ز ا ن ة و ك ث ق ة بالنفس و كاهتمام ب ا ل ش خ ص ي ة ا ل د ا خ ل ي ة مش النظر الخارجي حنكون ش خ ص ي ة م ت ف ر د ة او ش خ ص ي ة يونيك يقدر اي واحد فينا لو شاف البنت اللي بالصفات دي طبيعي جدا مش حكون ليه اي رد فعلا غير م ا ه يطلع دبلتين ولو سمحتي ممكن يجيلها فيو على موضوع ب ي ك م ل باقتراحاتكو ب ي ك م ل بكومنتاتكو فمتى ا هرموناش من ده م ا ت ح ر م و ن ا ش من مشاركتكو ا كمونتات م ا ت ح ر م و ن ا ش من ده كاقتراحات كا لحلقات ج د ي د ة ان شاء الله إ ن دايما عارفين إ ن احنا إ ن شاء الله في الحلقات ا ل ج ا ي ة هنستقي الموضيه ا أ و هنتكلم عن الموضيه ا اللي بتحوز على اهتماماتكو انتو أ و على الاقتراحات اللي انتو هتقترحوها علينا ا ل ع و م في انتظار اقتراحاتكم وكومنتاتكم كان م ع ك م ع م ر سليم شكرا